بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى ما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من ومن يضلل من كلا إنها تذكرة فمن مَرْفُوعًا مُطَهَّرًا بِأَيْدِي سَافَرَتْ كرام مِنْ ضَرَرٍ وَتِلْكَ ما من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه من نقطة ثم. سبيل يسره ثم كلا لم يقض ما أمر فاليَوْبُرِ فاليوم رد الْإِنْسَانُ إِلَى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق هلبا وفاكهة وأبا مساء لكم فإذا جاءت الصارض يوم ما يفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه لكل أمر إم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ ترهقها قترا اولئك هم الكثره الفجرا